أَيَحْسَبُ الَّذِينَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا أيحسب أن لَمْ أَبْدَ أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَوْا أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلْنَا عَنْقَبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَنِ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذام قربة أو مسكينا ذام تربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة.